وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويفطو على جمر الكيد والعنت يلتنس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق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 أما بعد فمع اللقاء الثاني عشر من خواطر الدعوة إلى الله عز وجل ونحن اليوم على موعد لإجمال ما فصلناه في اللقاءات الطويلة الماضية وذلك بتقديم صورة عملية مشرقة للدعوة إلى الله عز وجل لأعظم داعية عرفته الدنيا لإمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وأستاذنا ومعلمنا ولم تكن دعوته ولن تكون أبدا ماضيا يحاول أعداؤنا في الليل والنهار أن يقطع الصلة بيننا وبينه كلا بل إن دعوته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال أحبتي في الله لقد نشأ أعظم داعية صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيديها وتسجد لها من دون الله جل وعلا فاحتقر هذه الأصمام وأشفق على أصحاب هذه العقول فها هو يرى الواحد منهم ينحد إلهه الذي يعبده ينحد إلهه الذي يعبده بيديه من حجر أو خشب أو نحاس أو حديد أو حتى من التمر أحيانا إذا اضطر إلى ذلك فإذا ما عبث الجوع ببطنه قام يدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب به أذا هذا الجوع بيئة عجيبة فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيئة الشركية واختار العزلة بعيدا بعيدا في غار حراء على قمة جبل مور بمكة المكرمة تحرفها الله وزادها تشريفا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أصنام مكة بعيدا عن أصنام مكة وبعيدا عن سدنتها وكهانها وذهب بعيدا على هذا الجبل الذي يستغرق الصعود إليه ساعة أو أكثر يخلو بنفسه ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر ويقضي الليل في التبتل والتعبد والتضرع وفي ليلة من هذه الليالي الكريمة المباركة يتنزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الضمأة ليبشر النبي بحياة جديدة بل ومبشرا للبشرية كلها بحياة جديدة نعم ها هي النبوة ترفع أعلامها وها هي النبوة تدق نافوسها أنت يا محمد نبي الله أنت يا محمد نبي الله لهذه البشرية كلها ويأتيه الملك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوعي من حديث عائشة يأتيه الملك ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أنا رجل أمني. لا أدخل القراعة ولا أحسن الكتابة. اقرأ فيقول ما أنا بقارئ فيقول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني أي ضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ, اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده ترتعد ضرائصه وتضطرب جوارحه رجع إلى من؟ رجع إلى القلب الحنون رجع إلى العقل الكبير الكبير رجع إلى أمنا إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول لها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي فماذا قالت له الزوجة العاقلة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لفصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقر الطيف وتعين على نوائب الدهر والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد وانطلقت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان رجلا قد نصر وكان يكتب الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا تدعمه فقالت يا ابن أخي يا ابن عمي اسمع من ابن أخيه فقال ورقة ماذا قرى يا ابن أخي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال ورقه هذا والله الناموس الذي نزل الله على موسى يا محمد والله إنك لنبي هذه الأمة ليتني فيها جذعا أي شابا صغيرا لأنصرك ولأحميك ولأدفع عنك ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوم خرجيهم قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا وعوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وما لبث أن توفي ورقه وفتر الوحي أي انقطع فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحيرة ما هذا الذي جرى ماذا بعد إقرأ ما هي رسالته ما هو دوره ما هي وظيفته ماذا بعد إقرأ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم يقول بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء يقول يا محمد يا محمد فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني بقراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض قاعد على كرسي بين السماء والأرض يقول عليه الصلاة والسلام فرعبت منه وفي رواية مسلم فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض ورجعت إلى أهلي وأنا أقول زملوني فارتعدوا فرائصه زملوني يقول عليه الصلاة والسلام فدثروني أي وقعوا علي الأغطية وإذ بالأمر يتنزل على قلب الحبيب من الله جل وعلا لينادي عليه ربه بهذه الآيات ويقول يا أيها المدثر قم قم تألّف وربك فكبر وديابك فطهّر والرجز فهجر هم يا محمد وأزح عنك هذه الأرضية وأزل عنك هذه الفرش فما كان بالأمس من جميلة أصبح اليوم حملا سقيلة قم يا محمد قم للعبء السقيل الذي ينتظرك قم يا محمد قم للأمانة في الكبرى التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحمل قم يا محمد لعبء العقيدة لعبء الدعوة إلى الله لتزيح عن هذه البشرية وعن هذا الوجه الكالح هذا الشرك وهذا الكفر العديد قم يا محمد لترفع آية لا إله إلا الله فنهض محمد وقام محمد وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما لم يقعد ولم يسكن ولم يجلس ولم يسترح ولم يعش لنفسه ولا لأهله قط وإنما عاش لله وعاش لدين الله وعاش لدعوة الله وعاش للا إله إلا الله وعاش من أجل هذه البشرية المنكوبة تحت صياط هذا الشرك وهذا الكب قام وظل قائما يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كبر الكبير المتعال الذي هو أكبر من كل شيء وأكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من هؤلاء الطواغيط والفشاق وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر أي حجر هذه الأصنام وهذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا وبدأت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة لدين الله جل وعلاه في تكت من شديد وسرية كاملة نعم إن الأمر جد خطير إن للأصنام جيوشا تتلمض وتستعد لنحر كل من يعتدي عليها ما بالك بأقوام وبقوم يعتدي بعضهم ويقتل بعضهم بعضا على ناقه فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة ينحرون لها آلاف النياق لطرد عنهم بسعمهم فلا بد من التكتم ولا بد من السرية في هذه الآونة انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته في صراديب من التكتم والسرية ليبذر وليغرس جذور التوحيد في باطن الأرض في القلوب. لتؤتي ثمارها وأكلها بعد حين بإذن ربها إذا ما خرجت على سطح الأرض قوية يافعة لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تجدثها أو أن تقتلعها لأن الجذر في باطن القلب في باطن الأرض غرسه أعظم داعية بيديه صلى الله عليه وسلم غرس النبي العقيدة الصحيحة الخالصة في القلوب وينبغي على كل داعية أن يبدأ بما بدأ به حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم لابد من عودة إلى العقيدة لزرع جذورها في القلوب زرعا صحيحا أكيدا قويا لا تزعزعه الرياح ولا تؤثر عليه الأهواء والشبهات فأسلمت خديشة وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان والسبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبلاد وأبو ذر وأبو عبيدة وسمية وعمار وأم ياسر وغيرهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين واستمرت المرحلة الأولى أي استمرت المرحلة السرية ثلاث سنوات يدعو إلى الله جل وعلا تحت السراديب يدعو إلى الله جل وعلا تحت باطن الأرض لا على ظهرها حتى نزل الأمر من الله جل وعلا ثانية يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته وأن يجهر بها يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول ابن مسعود فخرج النبي هو وأصحابه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وتبدأ من هنا المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله جل وعلا وهي المرحلة العالمية أو الجهرية ونزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفى بمكة المكرمة والحديث رواه البخاري وغيره صعد على الصفى ونادى على بطون قريش يا بني علي يا بني الفهر وفي رواية وضع أسبوعيه في أذنيه وظل يصرخ بأعلى صوته وصباحا وصباحا اجتمع إليه الناس واجتمعت إليه بطون قريش حتى أن الرجل الذي عجز عن أن يذهب بنفسه وكل رسولا يذهب عنه ليخبره ما الخبر وقف الناس بين آبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم الحجة ابتداء وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إني رسول الله إليكم وفي رواية في الصحيح إنما أنا النذير العريان الذي لم يسعفه وينهله الوقت ليرتدي ثيابه فجاء عريانا لينذر قومه من النار إنما أنا النذير العريان وكان أول من رد عليه عمه أبو لهب نظر إليه نظرة يتطاير منها الشرر يتطاير منها الشرر الذي قتله وأحرقه بعد ذلك وقال له تبا لك سائر اليوم يا محمد ألهذا جمعتنا أي جمعتنا من أجل هذا الكذب ومن أجل هذا الهراء أنت رسول الله إلينا أنت نذير إلينا من عند الله جل وعلا ألهذا جمعتنا فنزل قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يقتص الله جل وعلا فوريا لحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهنا كأن صاعقة برقت ورعدت وزلزلت أرجاء مكة وبدأت قبول الحرب تدق بأعلى قوة على محمد صلى الله عليه وسلم لماذا ما جاء يطلب ماله ولا يطلب جاها ولا يريد سلطانا ولا يريد ملكا وإنما جاء بخيري الدنيا والآخرة جاء ليخرجكم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد إلى أنوار التوحيد والإيمان هكذا كل من يدعو إلى الله يصنع به ذلك نعم إنها سنة قديمة حديثة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون لا إله إلا الله وتفنن أهل مكة في إذاء الحبيب وسبحان الله لم يمض على الشهر بالدعوة إلا أشهر معدودة وإذ بموسم الحج يقترب إن العرب كانوا يحجون البيت قبل الإسلام وهم على الشرك وكانوا يقدسون البيت تقديسا عجيبا واجتمع المشرفون في مكة وخافوا على العرب من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كلامه يسري إلى القلوب كسريان الماء بين الشقوق وكسريان الدماء بين العروق فقالوا اتفقوا على كلمة حتى لا يكذب بعضكم بعضا ماذا ستقولون لوفود العرب إن جاءت لعج بيت الله واتفقوا جميعا على قولة المتكبر المعاند الذي عرف الحق وتكبر عليه وأعرض عنه على قولة الوليد بن المغيرة الذي فكر في الأمر وقلبه من جميع جوانبه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس كشف وبشر ثم أجبر واستكبر وتعالى على الحق وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن الذي جاء به محمد سحرا يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وقبيلته وعشرته وانفضوا جميعا وقد اتفقوا على أن يقولوا إن محمدا ساحر بأبيه ووأمي صلى الله عليه وسلم حتى أقبلت الوبود فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأبو لهب يمشي من خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه صابئ كذا لا تصدقوه فإنه صابع كذاب اتهموه بالجنون ونادوا عليه وقالوا يا مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واجداد الأمر شوء واجدد البلاء والاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن امرأة تتطاول على صاحب المقام العالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب هذه المرأة التي داست على أنوتتها وتطاولت بل وفاقت المشركين شراسة ووقاحة إنها أم جميل التي تمزق قلبها من الحصرة على ما سمعت من القرآن الذي تلي في حقها وأخذت الحجارة بين يديها وذهبت إلى رسول الله حول بيت لتلقي بالحجارة على رأسه وعلى فمه وذهبت إليه وهو جالس مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وقالت يا أبي بكر أين صاحبك لقد أخذ الله بصرها عن رسول الله ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبك لقد بلغني أنه يهجوني ووالله إني نشاعره ثم قالت والله لو وجدته لرنيت فاب بهذا الفهر أي بهذه الحشارة. ثم أنشدت وقالت مذمما عصينا أي محمدا عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا وفتحت الباب هذه المرأة الشريرة فتحت الباب للمشركين أن يتطاولوا وأن يصبوا العذاب خطا على أشرف رأس وأطهر رأس وأعظم بدن دب على ظهر هذه الأرض فقام إليه الفاجر الكافر الملعون عقبت بن أبي معيط والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود جلس أبو جهل وأصحابه من حوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة يصلي عند الكعبة فقال أبو جهل عليه لعنة الله من يقوم منكم إلى سلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد فانبعث أشفى القوم انبعث عقبة بن أبي معيط وجاء بصل الجزور النجس وانتظر حتى سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقاه على ظهره وعلى رأسه وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه تلقى النجاسة على رأس رسول الله تلقى النجاسة على رأس رسول الله نعم وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت إليه ابنته ابنه ترفع الأذى عن أبيها ابنه تنظر إلى أبيها على أنه أعظم الرجال على أنه أعظم الرجال هي التي تدفع الأذى والنجاسة بيديها عن رأسه وعن ظهري الشريف ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بل ويذهب إليه عقبة مرة أخرى والحديث في البخاري ويخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدة حتى كانت أنفاسه أن تخرج ويأتي الصديق رضي الله عنه ويأخذ بمنك بيت ويكفعه وهو يقول له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله جريمته أنه قال لا إله إلا الله أصبحت كلمة التوحيد جريمة في القديم وفي الحديث أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أصبح التوحيد جريمة أصبح التوحيد تطرفا أصبح التوحيد إرهابا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات ربكم بل ويستاد الأب رسوءا كما روى التبري وابن إسحاق فيلقي عليه بعض الأندال بعض الأوباش ترابا على رأسه ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب على رأسه فتقوم إليه إحدى بناته لتغسل التراب من على أشرف رأس وأطهر رأس وهي تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي ولا تحزني ابنتي إن الله مانع أباك إن شاء الله بأبيه وأمي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هذا ما يفعل برسول الله. فما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين هذا ما يفعل برسول الله مع دفاع أبي طالب ومع مكانته في قومه فما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين من الموحدين ولن أستطلب في هذا ولكن يكفي أن نعلم أن أول شهيدة في الإسلام أن سمية رضي الله عنها عذبها أبو جهل عذابا شديدا وفي النهاية طعنها بحربته في فرجها فماتت أول شهيدة في الإسلام تطعن بحربة في فرشها لأنها قالت لا إله إلا الله لأنها قالت لا إله إلا الله ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بدا أمام هذه الحرب الشرسة الضروس إلا أن يشير على أصحابه المستضعفين بالهجرة بالهجرة إلى أي يتركون مكة يتركون الأهل يتركون الديار يتركون الأموال يتركون الأوطان يتركون الأحباب نعم من أجل الدين من أجل الدين من أجل العقيدة إنها أغلى ما يملك الإنسان في هذا الوجود أغلى من وطنه وأغلى من ماله وأغلى من أولاده وأغلى من نفسه هكذا ينبغي أن تكون إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله سأذهب أصحابك؟ إلى أرض بلال إلى الحبشة لتغسل شلالاتها دماء ودموع المستضعفين من الموحدين إلى أين؟ إلى الحبشة لتظهر شلالاتها جروح المستضعفين من أثر الصياط والرماح، ولماذا الحدشة؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إلى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ونتوقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغادرون مكة بغاية الحزن والألم والأساء وهم يغادرون حبيبهم وإمامهم ونبيهم وهم يتخلون عن ديارهم وعن بيت ربهم نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة ويخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون إلى أرض الحبشة ويشتد الأذى ويزيد البناء والاضطهاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموحدين من المصدعقين ويشاء الله جل وعلا لهؤلاء المقهورين نصرا يزلزل أرجاء مكة نعم فلقد أسلم أسد الله وأسد رسوله أسلم حمزة رضي الله عنه وبعد ثلاثة أيام فقط من إسلام حمزة يقرق ضوء شديد رهيب في مكة كلها يضيء للمقهورين طريقهم ولأول مرة إلى بيت الله الحرام ليطوفوا باطمئنان وثقة وثبات ولملاء وقد أسلم عمر. نعم أسلم عمر بعد ثلاثة أيام من إسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ولأول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المفتضعين المقهورين في صفين على رأس الصف الأول حمزة وعلى رأس الصف الثاني الفاروق عمر وبين يدي الصفين إمام الهدا ومصباح الدجا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام الذي حرمهم المشهدين من التمتع به والتلذذ به والتعبد والصلاة عنده وبينه نصر جديد من عند الله جل وعلا من عند الله جل وعلا بل ويزداد النص حينما يصر بنو هاشم وبنو قريش مسلمهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع وعلم أبو طالب أن المشركين قد صمموا على قتل النبي والتخلص منه ويتفق المشركون جميعا على مقاطعة كاملة وحصار اقتصادي رهيب شنشنة قديمة حديثة فرض الحصار الاقتصادي الشامل الكامل على بني هاشم وبني المطلب لا يؤكلوهم ولا يناكحوهم ولا يتاجرون معهم ولا يتزودون منهم ولا يسمحون لهم بطعام أو بشراب حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الجلد وورق الشجر واستمر الحصار ثلاث سنوات ثلاث سنوات على رسول الله وعلى الموحدين الأتقياء الأطهار نعم وفرج الله الكرب. وأذهب الله الهم والغم وبعد ستة أشهر فقط من الخروج من هذا المأزق الحرج يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بفجيعة مؤلمة فيموت عمه أبو طالب الذي كان بلا منازع حصنا حصينا تتحقم عليه رماح المشركين وسهامهم الذي كان بلا منازع من أول الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرغم من ذلك يموت أبو طالب على دين قومه ويتنزل فيه قول ربه جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هدا إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء وبعد شهرين أو ثلاثة من وضوع هذه الفاجعة يصاب النبي بفاجعة تفتت الكبد وتمزق القلب له صلى الله عليه وسلم أتضرون ما هي لقد ماتت زوجته خديجة مات القلب الكبير مات صاحبة القلب الكبير لا إله إلا الله رحماك رحماك يا الله مات أبو طارق وماتت خديجة رضي الله عنها بعد شهرين أو ثلاثة ماتت التي كانت تأخذ النبي في صدرها لترفع عنه الأذى ولتخفف عنه البلاء ولتضم مضجرحها بأسلوبها العذب الرقيق، ما تتخريجه، وعصر الألم قلب رسول الله، حتى أنه سما هذا العام العاشر الذي مات فيه أبو طالب وخديجة، سماه النبي بعام الحزن. أي والله إنه لعام حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت أبو طالب كسر قريش عن أن وضاعفت الأذى والاضطهاب على رسول الله وعلى الموحدين وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض الصماء هذه الأرض الجامدة وخرج يبحث عن أرض أكثر قصوبة ليبذر فيها بذرة التوحيد ليبذر فيها بذرة لا إله إلا الله ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام يشق الأودية والجبال تحت حرارة هذه الشمس المحرقة وعلى هذه الرمال الملتهبة المتأججة يمشي على قدميه المتعبتين الداميتين لا راحلة لا راحلة لماذا لأنه كان لا يملك ثمن راحلة يتحرك الحبيب على قدميه لماذا يريد جاها يريد مالا يريد سلطانا يريد الله والدار الآخرة يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد والإيمان وتوجه إلى أي إلى الطائف إلى الطائف يمشي أكثر من سبعين كيلو على قدمي تحت هذه الشمس وعلى هذه الرمال لا يركب سيارة مكيفة ولا طائرة خاصة وإنما على قدميه الشريفتين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ويتجه النبي إلى الطائف يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة يبحث عن أمل يبحث عن يد حانية تمتد لترفع راية هذه الدعوة تمتد لرفع راية لا إله إلا الله ومر النبي عليه الصلاة والسلام على أشراف بني ثقيف وسادة فيها ولكن القوم كانوا أشد خصة ودناءة مما فعله المشركون به في مكة المكرمة فسبوه ونهروه وفرضوه صلى الله عليه وسلم وقام بأبيه وأمه يطلب منهم طلبا أخيرا هو أقل ما يطلبه الإنسان من أخيه الإنسان يقول لهم إذا فعلتم بما فعلتم فاكتموا خبر سيارتي لعن أهل مكة حتى لا تستاد شماتتهم وظلمهم وعدوالهم ولكنهم كانوا أشد خصة ودناءة من توقعه النبي عليه الصلاة والسلام فصلقوا عليه الصبيان والعبيد والسفهاء ووقفوا صفين واخذوا يرمونه بالحجارة ويسخرون به ويسبونه بأقدع السباب والشتائم وقام النبي صلى الله عليه وسلم والألم يعصر كبده والمرارة تمسك قلبه قام بحالة تفتد الأكباب وتمزق القلوب جوعا. عتصان يتألم من ألم السير بالليل والنهار على قدميه دعوة مضاردة وأصحاب تبخطفهم أيد الطغاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله والجاسفاه والصبيان ورسول الله إلى بستان لعطبه وشيبه ابن يربيع ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس والدماء ما من قدمين الشريفتين الكريمتين المباركتين ينزف دمه ينزف دمه صلى الله عليه وسلم وتوالى عليه شريف الأحزان وتوالى عليه شريط الدعوة الطويل إلى الله جل وعلا فتذكر أصحابه في وتذكر إخوانه الذين أجلدون في مكة وتذكر خديجه وتذكر أبا طالب فلم يجد بدا من أن يرفع هذه الشكوى إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء رفع إلى الله هذا الدعاء وإن كان شيخنا الألباني قد ضعف إسناده لجأ إلى الله بهذه الدعوات الحارة وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجرحمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى فرضا ولا حول ولا قوة إلا بك بأبيه وأمي, بأبيه وأمي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ونتوقف في هذا اليوم أيها الأحباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف لنواصل المسير معه مع أعظم داعية عرفته الدنيا على طريق الدعوة الطويل في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجزيه عنا خير الجزاء اللهم جز عنا محمدا خير الجزاء اللهم جزيه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم وأوردنا حوضه الأصفاء واسقنا بيده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 وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه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 ولقد تركناه تنزف قدماه ويتألم قلبه تنزف قدماه ويتألم قلبه وقد تبدد الأمل الذي ذهب إلى الطائف من أجله وتمناه في أن يجد في أهل الطائف من يمنعه ومن ينصره ليبلغ دين الله ودعوة الله عز وجل بل لقد فعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان فلقد قام إليهم وهو جائع عطشان يتألم من السير الطويل على قدميه حيث لا راحلة ولا سيارة لا مكيفة ولا غير مكيفة هو الذي ذهب على قدميه إلى الطائف لا يريد جاها ولا مالا وإنما يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد والإيمان قام يطلب منهم أن يحولوا بين مكة وبين خبر زيارته فأبوا عليه ذلك وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وحالته تفتت الأكباد وتمزق القلوب الحية عاد وقد حنت عليه السحاب وأشفقت لمنظره الجبال والأشجار واستعدت الجبال الشم الرواسي للانتقام له صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني وقال يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وقال يا رسول الله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والأخشبان جبلان عظيمان بمكة شرفها الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت أتدرون ماذا قال ينبوع الحنان أتدرون ماذا قال نهر الرحمة أتدرون ماذا قال الحبيب وما زالت الدماء تنزف من قدمي؟ قال كلا بل إني أرجو الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله لو كان الحبيب ممن ينتقمون لأشخاصهم ولأنفسهم أمر ملك الجبال أن ينتقم له فطحنت الجبال تلك الجماجم وحطمت حجارتها تلك الرؤوس الصلدة الصلبة ولسالت دماء من جبال الطائف حتى يراها أهل مكة في مكة ولكنه صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الطائف لنفسه وما جاء لينتقم لذافه ولا لشخصه إنما جاء ليحمل الدنيا الرحمة والإيمان والسعادة جاء إلى الطائف وفي قلبه مور يتلألأ جاء إلى الطائف وفي قلبه أمل يشرق جاء إلى الطائف وفي قلبه أمل يشرق يقول إن في أصلاب هؤلاء ربيع قادم يتحرك يتنفس الإسلام ولا يعيش إلا بالإسلام إني لم أبعث لعانا ولا فحاشا وإنما بعثت رحمة مهدا اللهم صلي وسلم وزد وبارك على ينبوع الحنان وعلى نهر الرحمة محمد بن عبد الله بل إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائب وقد اطمأن قلبه وثبت بهذا النصر الغيبي الكبير الذي أمده الله به من فوق سبع سماوات عاد ليستأنف رحلته الشاقة الطويلة الطويلة في الدعوة إلى الله عز وجل وقد أقبل موسم الحج للعام الحادي عشر من بعثته المباركة وخرج الحبيب في ظلام الليل الدامس حيث نام المشركون بعد عناء طويل في النهار في تعذيب الموحدين من المظلومين والمستضعفين نام في هذا الليل وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعرف النوم ولا يعرف الراحة ولا يعرف الهدوء والاستقرار من يوم أنزل نزل عليه قول ربه يا أيها المدثر قم فأنذر فقام ولم يقعد ولم يسترح ولم يهدأ له بال ولم يستقر له قرار قام في هذا الليل الدامس حتى لا يحول بينه وبين دعوته أحد من المشركين قام ليتجول بين الخيام بين القبائل التي أقبلت من كل مكان في أرض الجزيرة لماذا؟ ليجعوهم إلى الله جل وعلا ليعرض عليهم دين الله تبارك وتعالى فمنهم من يسبه ومنهم من ينهره ومنهم من يؤذيه ومنهم من يطرده والله ما ذهب يطلب مالا ولا جاهة بل لقد ذهب إليهم بنور الدنيا والآخرة يطردونه من بين الخيام وينتقل الحبيب على قدميه المتعبدين من خيمة إلى قيمة ومن قبيلة إلى أخرى حتى وصل إلى خيمة بدلة الأحزان وجددت الامال وضمدت الجراح وصل الى خيمة كريمة مباركة جليلة من بين هذه الخيام الكثيرة المترامية الاطراف دخل الحبيب الى خيمة الى خيمة اقوام ورجال من اهل المدينة المنورة شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما حيث وجدت دعوته بذورا صالحة تقية نقية سرعان ما تحولت الى شجرات باسقات غيرت وجه الدنيا وحولت التاريخ. نعم أيها الأحباب فلقد جلس الحبيب بين هدي ستة نفر من شباب المدينة فعرض عليهم الإسلام فتحركت قلوبهم لدين الله جل وعلا فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتجدد الأمل وتبدد الحزن في وسط هذه الصحراء المترامية بالشهالة والشرك والكفر والإلحاد تبدد الحزن وأشرق الأمل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء يا رسول الله إن سنقدم على قومنا وسندعوهم إلى الإسلام فإن جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك وعاد هؤلاء بهذا النور الجديد وبهذا الفجر المشرق عادوا إلى المدينة المنورة لينفذ نور الإسلام وفجر الإسلام في بيوتها وأرجائها وأسرق فجر الإسلام على المدينة المنورة على أيها هؤلاء الأبرار على أيها هؤلاء الأطهار الأخيار ودار الزمن وأقبل موسم الحج الكثير وخرج من المدينة إثنى عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمم هذا الوفد القليل الكبير أن يجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام وتمت بيعة العقبة الأولى تلك البيعة التي حطمت الجدران السوداء التي حالت بين نور الإسلام وأبنائه بين نور الإسلام والناس بين الدنيا ونور الآخرة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تمت البيعة ان يبعث معهم صحابيا من اصحابه ليعلمهم دين الله جل وعلا فبعت النبي سفير الاسلام الاول وداعية الاسلام العظيم ذلكم الشاب المطرف المنعم المدلل الذي كان بالامس القريب يلبس الحريرة ويضع العطر والطيبة فاذا مر في طريق من طرقات مكة قال الجميع لقد مر في هذا الطريق مصعب بن عمير انه الشاب التقيق النقي الذي استعلى على الشبهات والشهوات وتعالى على ملذات الدنيا ولبس الخشن من الثياب وأكل الجلد مع رسول الله وأكل ورق الشجر مع أستاذه ومعلمه في شعب مكة بعد الحصار الاقتصادي يختاره الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكون أول داعية لدين الله في المدينة المنورة ويخرج مصعب بن عمير ليتعهد شجرة الإسلام بنفسه التي نمت وترعرعت على يديه حتى عاد في موسم الحج المقبل ليبشر أستاذه ومعلمه بأن نور الإسلام قد أشرت وبأن فجر الإسلام قد أشرق على المدينة المنورة واجتمع عدد كبير من الأنصار في هذا الموسم مع رسول الله وبايعوه بيعة العقبة الثانية وفيها بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن يمصروه إذا قدم إليهم وهاجر إليهم وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم تمت البيعة الكبرى حتى قال أبو الحيث مضم التيهان رضي الله عنه نظر إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها أي إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عشيتا؟ إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كلا بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم المحيا محياكم أيها الأنصار الأخيار والممات مماتكم أيها الأنصار الأبرار أنا منكم وأنتم مني وتمت البيعة أيها الأحباب واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الصابرة الحكيمة أن يؤسس للإسلام ولأول مرة وطنا وسط صحراء تموج بالكفر والشرك والجهالة وبدأ الطلائع الهجرة المباركة للمقهورين والمعذبين في مكة يصلون إلى المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتكريما وهنا أحس المشركون لأول مرة بالخطر الماعد الذي بات لتهددهم بصورة جلية واضحة وعقد البرلمان الشركي عقد البرلمان الشركي اجتماعا طارئا هو اخطر اجتماع له في التاريخ لاصطار قرار بالاجماع للقضاء على حامل لواء دعوة التوحيد وللتخلص من محمد بن عبد الله لقطع طيار نور التوحيد عن الوجود باسره ولكن, ولكن الله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يريدون ليطفقوا نور الله بأقواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وهل تستطيع الطحالب ولو اجتمعت أن توقف سير البواخر العملاقة وهل تستطيع الأقواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل وعلا وهل يضر السماء نبه الكلاب يريدون ليطفؤو نور الله بأقواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ويخرج الحبيب من بين أيديهم وأمام أعينهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون إلا تنصروه فقد نصره الله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 ووصل الحبيب وصاحبه إلى المدينة المنورة إلى وطن الإسلام الجديد واستقبلته المدينة استقبالا جسدت حقيقته تلك الدموع التي سالت على وجوه الرجال والنساء والأطفال إنها دموع الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تبدأ مرحلة جديدة للدعوة إلى الله عز وجل حقا إنها مرحلة جديدة فلقد أصبح الإسلام دولة بمعنى الدولة الحقيقي حاكم قائد هو أرض وطن أصبح للإسلام دولة بل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث والسراية للقيام بحركات عسكرية استطلاعية ليعذن وليعلم المشركين في مكة واليهود في المدينة أنه أصبح للإسلام قوة تحمير وتدافع عنه وستقلم أغفار من يتطاول للقضاء عليه بعد اليوم وعندئذ فقط نزل قول الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ما نزل الأمر بالقتال إلا بعدما استكملت القوة وإلا بعدما أصبح للإسلام دولة وإلا بعدما أصبح للإسلام رجال أطهار أبرار يقفون في وجه كل من أراد أن ينال منه بعد اليوم لأنه لابد للحق من قوة من قوة بالبلاغ والبيان ومن قوة بالسيف والجهاد والسنان ويوما أن تخلى المسلمون عن القوة وعن قوله وأعدوا أذلهم الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة لأبناء القردة والخنازير وما أحداث الهندي بعد أحداث البوسنا والهرسك منا ببعيد فلقد قام الوثنيون الهندوس بعدما رأوا ما فعل بإخواننا في البوسنا والهرسك ولم يتحرك أحد قالوا ولماذا نقعد نحن لا يتحرك أحد لقد مات المسلمون وكفنوا منذ زمن بعيد فقام الهندوس الكفرة قام أهل الوثنية والإلحاق للقضاء على لا ذرة عزة في قلب كل مسلم على ظهر هذه الأرض بتحطيم بيت من بيوت الله بتحطيم الدين متمثلا في بيوت الله جل وعلا وللقضاء على المسلمين والمسلمات فما الذي فعله المسلمون بل لقد وصلت بنا البلاهة والسزاجة إلى أنه قد مات الولاء والبراء في قلوبنا أين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أين البراء من الشرك والمشركين ما زلنا إلى يومنا هذا نأتي بالهندوس والسيخ الكفرة إلى بلادنا إلى بلاد المسلمين يأكلوا خيراتنا ويأكلوا أرزاقنا ويقبضوا الأجور من أموال المسلمين ليرسلوا بها إلى إخوانهم من الكفرة والشياطين ليقتلوا بها إخواننا وأخواتنا والله إنها لأكبر جريمة ترتكب في حق الإسلام أن يكون بعد اليوم في بلاد المسلمين هندي واحد كافر أو هندوسي واحد كافر أو شيخي واحد كافر فوالله لو تعطلت الأعمال ووقفت الشركات وفي قلوبنا ذرة إيمان وذرة ولاء وبراء لرحلناهم زليلين شريبين مطرودين ولا نعطيهم ريالا واحدة ولا دولارا واحدة من أرزاق وأموال المسلمين التي هي أمانة بين أيدينا سنسأل عنها بين أبي رب العالمين جل وعلا اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين بد للإسلام من قوة بد للإسلام من قوة بالبلاغ والبيان وقوة بالسيف والسنان ويشاء الله جل وعلا أن يلتقي الفريقان لأول مرة وجهاً لوجه فريق الإيمان وفريق الشرك في غزوة بدر الكبرى في ميدان البطولة في ميدان الرجولة في ميدان الشرف في ساحة الوضع يوم تصمط الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب والرغوس التقى الفريقان وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الطاعة إلى الله جل وعلا يناشد الله جل وعلا كما وعد في صحيح مسلم ويقول اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني وقام رضي الله عنه ليضع الرداء الذي سقط من على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك يا رسول الله والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك يا رسول الله إنه اليقين إنها الثقة في الله جل وعلا. وأنزل الله جنده من السماء وأنزل الله نصره على عبده وأيد الله المؤمنين الصادقين وفر المشركون من أرض بدر وتبعثروا في الشعاب والوديان تبعثر الفئران وعادوا إلى مكة بمنتهى الخزي والذلة والذل والندامة وقد أذهلتهم المفاجأة الإيمانية الكبرى التي غيرت وجه الدنيا وحولت مجرى التاريخ انتصر المسلمون في بدر هؤلاء الحفاة هؤلاء العراح هؤلاء الجياع انتصر بلان الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي انتصر هؤلاء المعذبون انتصر هؤلاء المقهورون نعم بفضل الله جل وعلا وفر السادة فر السادة بل وقتل السادة والأشراف قتل أبو جهل قتل هؤلاء الصناديد الذين قال ما ساموا هؤلاء المقهورين سوء العذاب ونصر الله عبده وأعز الله جنده وتم النصر الكبير الكبير الذي علم الأقزام في أنحاء الجزيرة العربية أن للإسلام بعد اليوم قوة ستحميه وستدافع عنه وستقلم أغطار كل من سولت له نفسه أن ينال بعد اليوم من مسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيها الأحباب لا بد للإسلام من قوة وهنا بعد هذه الغزوة الكبرى ظهرت بوادر هذه القوة في صلح الكديبية الذي كان هو الآخر نصرا عظيما لمن صبر غور بنوده وشروطه وعركانه فلقد تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح الكبير وهذا الصلح العظيم تفرغ لدعوة الملوك والأمراء لأرسال الكتب إلى أنحاء الدنيا لدعوة الناس إلى الله جل وعلا لنتعرف على هذه المرحلة بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 فلقد ثبت في الصحيحين أنه أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم وقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم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 وبعت رسالة أخرى إلى كسرى عظيم فارس والحديث رواه البخاري أيضا في كتاب المغازي فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم فإني أدعوك بدعاية الله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإنك وليت فإن عليك اسم المجوس فلما قرئ على كسرى أهلكه الله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فلما بلغ ذلك رسول الله قال اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه وأرسل النبي إلى المقوقس مالك مصر والاسكندرية وارسل الى صاحب اليمامة وارسل الى صاحب دمشق وارسل الى صاحب البحرين وارسل كتبه الى الملوك والامراء في شتى انحاء الدنيا لماذا ليدعوهم الى الله جل وعلا وكان الرسول يحمل الكتاب ويسير في هذه الصعراء شهورا بقولها ليبلغ رسالة, رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اليوم فقد تحول العالم كله الى قرية صغيرة بعد هذا التقدم المذهل في وسائل المواصلات والاتصالات فماذا وماذا قدمنا لدين الله جل وعلا ومن الذي فعلناه لدعوة الناس إلى الله ولتوضيح حقيقة الإسلام بين أبناء الكفر بل لقد وجد الكفار بيننا فماذا قدمناه وما الذي فعلناه لنقيم عليهم حشة الله جل وعلا في الأرض والله إنه لعار علينا إنه لعار علينا أن يكون هذا حالنا ولا نتحرك لدين الله ولا لدعوة الله عز وجل وظهرت ثمرة هذه الدعوة الكريمة المباركة في عشرة آلاف صحابي رباهم رسول الله بيده خرجوا معه وزحف هذا الجيش الكبير الجرار التي لا عهد لأرض الجزيرة به من قبل خرجوا جميعا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوا رؤوسهم راية التوحيد والإيمان قائدهم محمد ودينهم الإسلام وزحف هذا الجيش إلى أين إلى بلد الله الحرام إلى مكة المكرمة ليطهروها من دنس الشرك والكفر ليحطموا الأصنام التي رفعت رؤوسها خفاقة على بيت الله الحرام وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج في القريب أيضا جريحا مضروبا يدخل إلى مكة في وسط هذه الجموع الموحدة وها هو يحني رأسه تواضعا وانكسارا لله جل وعلا ويرجع رسول الله بعدما حطم الأصنام على ظهر الكعبة وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويحين أول وقت من أوقات الصلاة ويأمر الحبيب بلالا رضي الله عنه أن يرتقي على ظهر الكعبة ذلك العبد الحبشي الأسود يرتقي على ظهر الكعبة ليرفع كلمة التوحيد خطاقة عالية لتدوي في أنحاء مكة كلها يصعد بلال ليرفع آذان التوحيد والإيمان ليرفع صوته بقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ويعلن وحدانية الله جل وعلا بعدما نكست الأصنام على رؤوسها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويثنى برسالة محمد بن عبد الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله وتنصت مكة بأسرها لهذا النداء الحلو العذب الجميل الذي تسمعه لأول مرة وتفرق الحجارة ودبق الكعبة فرحا بكلمة التوحيد الذي ارتفعت لأول مرة بعد هذه السنوات الطوال. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليخرج بعد ذلك إلى حجة الوداع ليلقي النظرة الأخيرة على أحبابه على أتباعه على أمته فلقد أدى الأمانة ولقد بلغ الرسالة ولقد أمره ربه بالقيام فقام وأمره ربه بالإذار فأنذر وأمره ربه بالبلاغ فبلغ وأمره ربه بالبيان فبين ووقف ليأخذ هذا العهد وهذا الميثاق الكبير ويسأل الناس جميعا ويقول إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون فقالوا جميعا نقول إنك قد أديت وبلغت ونصحت فرفع النبي سبابته إلى السماء يشير بها إلى الناس ويرفعها ويقول اللهم مشهد اللهم مشهد, اللهم مشهد ثلاث مرات والحديث رواه مسلم ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ويأتي يوم الاثنين لتبك المدينة مرة أخرى لا من الفرح ولكن من الحزن فلقد نام الحبيب صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وخراشه في صلاة الفجر والمسلمون يصلون فكشف السطرة سطرة غرفة عائشة ونظر الى الصحابة ليلقي نظرة الوداع على احبابه على الاطهار الابرار الاخيار على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي على بلال على صهيب على عمار على هؤلاء الابرار وكاد المسلمون يفتنون في الصلاة فاشار اليهم ان اثبتوا ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم غرفة عائشة وهو لا يدري أن ملك الموت بانتظاره لقد أديت الأمانة يا رسول الله وبلغت الرسالة وقد حان الأجل واقترب موعد لقائك بربك جل جلاله ويدخل الحبيب بيت عائشة رضي الله عنها وملك الموت في الغرفة في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد الكرب عليه تزداد السكرات والكربات وتدخل زهرته فاطمة الزهراء فترى الكرب يشتد على أبيها وحبيبها فتصر وتقول وَا كَرْبَ أَبَتَاه وَا والرسول يقول لها لا كرب على أبيكي بعد اليوم يا فاطمة والحديث رواه البخاري ويشتد الألم على الحبيب فيأمر بركوة فيها ماء ويدخل يده في هذه الركوة ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات وفي رواية أحمد اللهم أعني على سكرات الموت تقول عائشة ما رسول الله بين سحري ونحري ما ترسول الله بين سحري ونحري أسنته إلى صدري فرأيته رفع إصبعه السبابة إلى السماء وسمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى تقول عائشة فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا ويقبل ملك الموت على الحبيب صلى الله عليه وسلم لينادي على روح المصطفى أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان يا أيتها النفس المطلوب ما إنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتسقط يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وتخرج عائشة تصرخ وتبكي مات رسول الله مات خير خلق الله مات إمام النبيين مات سيد المرسلين مات الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقابلها عمر فيصرخ عمر ويشهر سيفه في الناس ويقول والله من قال بأن محمدا قد مات لأعلوا إنه بسيف هذا رسول الله ماذا؟ بل ذهب اللقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران ولا يرش عن رسول الله لقطع عن أيديه وأرشل المنافقين الذي نسمع أنه قد مات. ويأتي الصديق رضي الله عنه ليدخل على حبيبه ليدخل على إمام الهنى ومصباح الدجا ليدخل عليه اليوم جثمانا لن يقوم لك رسولك يا بك، ولن يرحب بك حبيبك يا بك، فلقد مات الحبيب صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه في غرفة عائشة ليكشف البردة عن وجهه الكريم الأنور ويخر على ركبتيه. ويقبل الحبيب بين عينيه ويقول كما في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل ينادي على الحبيب بعدما قبله وبكى وهو يقول ونبيا وصفيا وخليلا ونبيا وصفيا وخليلا وقال في رواية البخاري أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله ولا ألم عليك بعد اليوم وخرج صديق ليعلن هذه الحقيقة الكبرى ليعلن هذه الحقيقة التي تصرخ في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا لله الحي الذي لا يموت على رسلك يا عمر أنصطوا أيها الناس وتلتق الجموع الملتهبة الباكية حول أبيك بكر ليعلن هذه الحقيقة الكبرى أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات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 اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نعد ولا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وتبقى لنا جمعة أخيرة في سلسلة الخواطر قدر الله لنا البقاء واللقاء وسوف تكون بعنوان بشرى وأمل أسأل الله جل وعلا أن يضر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وتمكينه لدين التوحيد اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنتر أنت ولي ذلك مولاه اللهم وفق ولاة تأمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم وفقهم جميعا للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد فإن الله أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبتي في الله ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطا أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن